يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا اعتذروا لن مؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسير الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُم تَعْمَلُونَ سيحلفون بالله لكم إذا قلبت إليهم لتعربوا عنهم فأعربوا عنهم إنهم ردد فأعربوا عنهم إنهم ردد ومؤوهم جهنم جزاء بما كانوا يكسعون يحلفون لكم لترضوا عن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 والله سميع عليم ومن الآمن بمن يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ماءه في قربات ويتخذ ماءه في قربات يناد الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته ان الله غفور رحيم